لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانه وذل القربة وذل وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ثم ما وإذ أخذنا ميثاقكم لا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون وتخرجون فريقا منكم يا رب تواهمنا علي أفات من ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء ك منكم إلا خزي، خزي في الحياة الدنيا أو يوم القيامة يردون إلى أجد ومن الله برافل عما تعملون فلا يخفف عنه العذاب ولا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ وآتينا عيسى بن مريم وآتينا عيسى أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم, استكبرتم